سورة التغاب سورة التغاب إن الله غني عنكم وعن عبادتكم وأعمالكم فالكون كله يسبح بحمده يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد ولا يعني ذلك أن الله تعالى لا يحاسبكم على إعراضكم عن عبادته وعن ترك العمل بطاعته فاحذروا ترك العمل والتواني والكسل لأمور لا حجة لكم فيها من ذلك الاحتجاج بالقدر المكتوب هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن إن الاحتجاج بالقدر ليس حجة للعبد ولا مسوغا له لترك العمل لان هذه الكتابة لم تكن يوما مجبره للعبد مكرهة مكرهه ولا قاضيه على ارادته واختياره إنما كتبه الله تعالى عن خبرة وعلم غيبي وعلم ازلي بما ستعملون يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور والعلم الازلي لم يكن يوما من الايام مجبرا لأحد على أمر ما إن الله تعالى بعد خلقه للعبد نصب له الدلائل والطرق التي من خلالها يستطيع التوصل إلى الإيمان والعمل بمقتضاه فخلق السماوات والأرض بالحق واكرمه بان صورته فاحسن صورته وذكره بأن إليه المصير وأخبره بأنه يعلم كل شيء وذكره بعقوبه الامم السابقه وارسل اليه الرسل يدعونه وأنزل معهم البينات وجعل الرسل من جنس البشر وبين له غناه عنه ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد وأنزل له نورا ودعاه إلى الايمان به وحذره يوم الجمع وبين له تفاصيله ورغبه في طاعته وحذره من الكفر به وجعل له الاراده والاختيار بين طريق الإيمان وطريق الكفر فليس للعبد حجه في ترك العمل هذا اولها ثانيا كثرة الشواغل فليحذر العبد من الانشغال في الدنيا فيما لا منفعه فيه في الاخره او في مقارفته للسيئات وليحذر من أن يضيع عمره ويقتل وقته ويستنزف صحته في ذلك فيمسى مغبون سواء المؤمن والكافر ذلك يوم التغاب فالمؤمن تظهر شده غبنه بتقصيره وسيئاته بينما الكافر بعدم ايمانه وعند الحساب كل يسعى في القاء اللائمه والعتب في انغاله على الاخرين ليأخذ من حظوظهم فيثقل ميزان حسناته فحذر الله تعالى العباد مما غبته ذلك ورغبهم في حسن استغلال صحتهم وفراغهم لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ روه البخاري ثالثها التذرع بتكالب المصائب وكثرتها والتي تسمى بفتنة الضراء ما أصاب من مصيبه الا باذن الله فهناك طرق يسيرة في التعامل معها لو سلكها العبد وأحسن التعامل معها لخفف الله تعالى عنه وطئتها ولما كانت سببا في الكسل وترك العمل منها أن يعلم العبد انها لم تقع الا باذن الله تعالى فهذا مما قدره الله تعالى في اللوح المحفوظ ولا بد لكم منها والله تعالى لا يقدر إلا ما فيه الخير الكثير والخير بيديك والشر ليس إليك ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومنها أن تعلم أن المصائب ما هي إلا ستار يخفي خلفه كنوزا عظيمه فانظر كيف يمكنك أن تنتفع منها لِتَسْتَخْرِجَ كُنُوزَ الْمَخْبُوءَةِ لَا سِيَّمَ الْكُنُوزَ الْإِلَاهِيَّةَ الَّتِي تَزِيدُكَ مِنْ اللَّهِ قُرْبًا فَاللهُ تَعَالَى لَمْ يُقَدِّرْهَا إِلَّا لِعِلْمِهِ بِعَظَمِ مَنْفَعَتِهَا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَعَلَيْكَ أَنْ تَسْلُكَ الطُّرُقَ الصَّحِيحَةَ فِي التَّعَامُلِ مَعَ الْمَصَائِبِ لَا سِيَّمَ الطُّرُقَ الَّتِي فِيهَا طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَتَجَنُّبُ الطُّرُقِ الَّتِي يَبْغِضُهَا اللهُ تَعَالَى فإن توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين رابعها التذرع بالازواج والاولاد والاموال والتي تسمى بفتنه السراء إن من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم فعلى العبد أن يحسن التعامل معها بحذر وعدم التجاوب مع كل مزالقها والعفو عنهم والصفح والستر والمغفره ومراقبه الله تعالى وطاعته وتقواه في التعامل معهم بل عليه أن يحثهم على طاعه الله تعالى ويستخدمهم في نشر دينه بدلا من أن يشغلوه عن طاعه الله تعالى وعن دينه ويكون سببا في توانيه وكسله ويجعلهم وسيلة يتقرب بهم إلى الله تعالى للعكس ويؤدي حقوقهم وييسر عليهم بالانفاق مع الحذر من شح النفس وبخس الحقوق والا يؤدي ذلك الى تضييع حقوق الله تعالى وعلى العبد ان يحتسب الاجر في كل نفقه ينفقها عليهم ويحلم في التعامل معهم إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم فالله تعالى مطلع عليكم وعلى اعمالكم ويعلم مدى التزامكم بطاعته ولا يخفى عليه توانيكم واسباب ترككم طاعته ومدى صحه الحجج التي تتذرعون بها لتبرير كسلكم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم وهذا مقصد سوره التغاب سوره الطلاق سوره الطلاق ايها المؤمنون ان التحذير من الافتتان بالأزواج والأولاد لا يعني تضييعهم فإن لبنه بناء الامه هي الاسره فحذروا تفتيتها فإذا هدمت الأسرة وتمزقت تمزقت حينئذين الأمة وإذا تالفت الاسره تالف المجتمع وقوي بناؤه وإن أظهر أسباب هدم الأسرة الطلاق لذا جعل الإسلام للطلاق ضوابط قبل وقوعه وبعد وقوعه فلو روعي الضوابطه الشرعيه قبل وقوعه لما وقع او لقلت نسبته فعلى سبيل المثال توقيته فلو روعي فيه أنه لا يحل للزوج تطليق زوجته في زمن حيضها الذي تكثر فيه المشاكل الزوجية وأنه لا يحل طلاقها في طهر مسه فيه تقديرا لها واحتراما للصلة التي تم بينهما فيه وانتظر إلى الطهر الجديد لنسيه المشاكل ورجعه الأمور إلى مجاريها إذا اطلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل العده وكذا لو روعيت فيه الضوابط الشرعية بعد وقوعه لرجعت الحياة الزوجية مرة أخرى من ذلك على سبيل المثال عدم اخراجها من بيت الزوج في الطلاق الرجعي فهو ادعى لرجوعهما إلى بعضهما والمصافه بدلا من ان تقسو قلوبهما اذا خرجت واعتدت في بيت أهلها لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ومن ضوابطه الشرعيه منح الزوجات حقوقهن وعدم ظلمهن فليحذر الازواج من ظلم الزوجات واستضعافهن ومنعهن حقوقهن لا سيما عند اشتداد الخلاف ووقوع الطلاق الرجعي اذا شعر الزوج أن أمور زوجته كلها بيده فيظلمها ويتلاعب في أمورها فتراه يطلقها ثم يؤذيها خلال فتره العدة ثم يرجعها بقصد إذلالها وهو غير راغب فيها وهي غير راغبة فيه ومن ظلمها أنه ربما يطلقها إلى أن تنتهي عدتها ولا يعلم احدا بطلاقها ولا يشهد عليه لتبقى معلقه فيضرها فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف فالله تعالى ناصرها اذا اتقته وتوكلت عليها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره ومن ضوابطه اطاله مده العده إطالة غير مضره بالزوجين والتي تقارب 3 اشهر أو أكثر لا سيما للحامل لعل النفوس تطيب خلالها ويرجع الزوجان إلى بعضهما وإذا اتقى الزوجان ربهما يسر الله امورهما ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن ضوابط الطلاق أن يسكنها فتره عدتها الرجعيه وينفق عليها اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن ولا يظلم ولدها في نفقتها لينفق ذو سعة من سعته فعلى الزوج ان يتقي الله وليحذر من ظلم الزوجه ويحذر عاقبته فإن الله تعالى اباد امما واهلكها عن بكره ابيها لما ظلمت الا يهلك الزوج الفرد اذا ما ظلم زوجته وكأي من قريه علت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فتمسكوا بالضوابط الشرعيه في العلاقات الزوجية والطلاق واطيعوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تنعموا وتسعدوا في الدارين وترزقوا احسن الرزق ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا فهو سبحانه الذي دبر أمور السماوات السبع العظام والأرضين السبع بما فيها من مخلوقات وادار شؤونها على اكمل وجه ألا يستطيع أن يدير شؤون الاسره على اكمل الوجوه بالاحكام الشرعيه التي ينزلها إليكم فاخذوا بالوصايا الالهيه العليا التي نزلت متدرجه لتدير شؤونكم خذوها ممن كمل علمه وكملت قدرته على التدبير وإدارة شؤون العباد لتحافظوا على الأسرة لبنة بناء الأمة لتنشا أمة قوية البناء الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ليتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما هذا مقصد سوره الطلاق المحافظه على الحياة الزوجية بمنح الزوجات حقوقهن سواء طلقن ام لم يطلقن سوره التحريم سوره التحريم لتستقيم الأسرة وتستقر فعل الزوجات أن يحسن التعامل مع الأزواج ويتقين الله فيهم ولتحذر الزوجات من اذاء الزوج إلى أن يضره إلى أن يحرم على نفسه ما اباحه الله له يا ايها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاه أزواجك وليحذرن من إفشاء سره أو المكر أو المظاهرة عليه لا سيما إذا كان صالحا وعلى رأس الصالحين سيد الازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير فالزوج سيد الاسره فإذا سقط تهاوت الأسرة وتفتتت فابدال زوجات خير منهن حينئذ امر يسير على الله تعالى عسى ربه ان طلق كنا ان يبدله ازواجا خيرا من كن إن الزوج قيم على زوجته وان آذته فلا يمنع عنه عناد زوجاته له وايذائهن له ومظاهرهن عليه من الاستمرار في القيام على زوجاته بالتوجيه والحث على تقوى الله تعالى حتى لو استدعى الامر الغلظه عليهن ولو وجد من ذلك عناء من قبلهن فلعلهم يرجعن ولو بعد حين يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد فاليوم يقبل فيه الاعتذار أما غدا فلا يقبل الاعتذار لا تعتذر اليوم والغلظه يومئذ اشد إنما هي اعمالهن يحصيها الله لهن ايتها الزوجات تبن إلى الله تعالى توبه نصوحه ولازمنا تقوى الله تعالى وحذرنا الخزي يوم القيامة، وتجنبناه بطاعه الله تعالى ورسوله ثم بطاعه الأزواج لتفوزن بالفوز الالهي ومعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم انه لا ينبغي للزوجة أن تحتمي إلا بتقوى الله فصلاح زوجها إذا فسدت لا يمنع حلول عقوبة الله تعالى عليها كما رات نوح وامراه لوط كما أنه لا يضرها فجوره إذا صلحت كما رات فرعون فالميزان هو قنوتها وصلاح عملها وعفتها ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وَصَدَّقَتْ بكلمات رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ هَذَا مَقْصَدُ سُورَةِ التَّحْرِيم وهو تحذير الزوجات من إِذَاءِ الزَّوْج سُورَةُ الْمُلْك سُورَةُ الْمُلْك إِنَّ جَمِيعَ الْعِبَادِ من رجال ونساء رِّجَالٍ وأفراد وَقَائِدَةٍ وكفار وَمُسْلِمِينَ وَكُفَّارٍ ينبغي عليهم التأمل والتفكر وأن يكون لهم بعد نظر فينظروا إلى ما وراء الاحداث ليحصل لهم تصور واسع شامل يتجاوز الأحداث الظاهرة عليهم التفكر في المقاصد التي من أجلها خلق الله الخلق وبثهم في هذه الحياة وقدر الله فيها المقادير فكلها خيرات وبركه عليهم التفكر لماذا قدر الله الموت على الخلق الذي خلق الموت والحياه لِيَبْلُوَكُمْ أيكم أَحْسَنُ عَمَلًا على كل عبد أن يتفكر في الآيات والعقليات الصحيحة ودلالاتها الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور عليه أن يتفكر في النصوص الشرعيه وهي السمعيات التي تجعل المتفكرة يتجاوز في فكره إلى ما وراء هذه الحياة والى سبب استقرار هذا الكون عليه أن يتفكر ويتساءل ما هو الأصل الذي قام عليه هذا الكون والذي من أجله خلق قبل أن يتحسر قائلا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب السعير عليه أن يتجاوز في النظر إلى السماء ثم إلى الكون ثم يتفكر في سبب التغيرات السماوية والارضيه التي تحدث فيه عليه أن يمشي في مناكب الارض فيمر على الأطلال واثار الامم ليتجاوز في تفكيره إلى الأسباب التي انتهت بهم إلى هذه النهايه وإلى إهلاكهم بالخصف والشهب والحاصب بعدما كانوا مستقرين فيها ام امنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا بينما المخلوقات الضعيفة الخفيفه جعل الله تعالى لها استقرارا وعلو في السماء فترفع رحمة الله تعالى وأحاطت بهم أولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن على العبد الا يقف عند النعم ويغتر بها ويعمى عما وراها بل عليه أن يتفكر فيما وراءها ماذا لو توقفت عنه هذه النعم وامسكت عنا ام من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ماذا لو انتكس عقله افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم ليتفكر في خلقه وفي اعضائه وفي حواسه لماذا اكرم بها ماذا لو سلبت منه ليتفكر لماذا تكثر البشر وانتشروا في أرجاء الأرض؟ من وراء ذلك وما الحكمه فلا يكن نظر العبد قصيرا فائق عند العناد والتحدي ويسبق لسانه عقله كقول بعضهم لما ذكروا وانذروا متى هذا الوعد ليتفكر ماذا لو اختل الاصل المادي لبقاء الانسان في الأرض وهو الماء مع غفله الناس عنه ماذا سيحصل لأهل الأرض قل رايتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين هذا مقصد سوره تبارك وهو دعوة لان يكون للعبد بعد نظر وينظر ما وراء الاحداث ويتامل في الأسباب والنتائج ولا يقف عندها سوره القلم سوره القلم اذا متسعت مدارك الإنسان واكتمل عقله غلب عليه حينئذ الحلم الذي هو سيد الأخلاق فتخلق أيها العبد بأكمل الأخلاق وأعلاها وأشرفها وامتثل بسيد البشر الذي شهد له الله تعالى بقوله وانك على خلق عظيم ولا تقابل تفاسفه اخلاقهم بمثلها لا سيما اذا متهمت باتهامات باطله وافتراءات واكاذيب فيها استفزاز وبهتان فمن سفاسف الأخلاق اتهام العقلاء بالجنون وتكذيب الصادقين والمداهنه والحلف الكاذب على اهون الأمور ولا تطع كل حلاف مهين والهمز والنميمه ومنع الخير والاعتداء الآثم والغلظه والفحش واللؤم والاستهانه بالحق وبالاشراف القائمين عليه والتعدي عليهم بالعضائم ومجادلتهم بالباطل إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين فعاقبه هذه السفاسف الذل والخزي سنسيمه على الخرطوم لتسمو اخلاقك تجنب سوء النوايا والبخل ومنع الناس حقوقهم التي اوجبها الله تعالى والتأمر على ذلك كانك القاسم للأرزاق فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخل اليوم عليكم مسكين وتجنب الظلم والطغيان فكل اولائك عاقبته الحرمان والخسران في الدارين بل نحن محرومون اين صاحب مكارم الأخلاق من ذي السفاسف والاجرام ما لكم كيف تحكمون إن العبد المسلم ذي الاخلاق الساميه لا يبلغ بخلقه درجة صائم النهار قائم الليل ويظهر ذلك جليا يوم القيامة يوم يكشف ربنا عن ساق فيخر له المسلمون بالسجود إلا من اتصف بسفاسف الأخلاق لا سيما في تعاملهم مع الله تعالى فساء خلقه معه فجعل له شريكا أو قابل رسالته بالتكذيب والأظلم والأطغى المنافق الذي هو اسوء الناس خلقا اذ يبقى ظهره طبقا واحدا لا يستطيع السجود يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون لا تستبطئ سوء عاقبه سيئ الخلق في الدنيا فإنما نستدرجهم ونملي لهم ونمهلهم واملي لهم ان كيدي متين ولا تنافسهم على دنياهم فانه يزري بالعبد وتزرع بالصبر فانه من خير الأخلاق، ولا تتركهم وتدع دعوتهم لسوء اخلاقهم الا اذا اذن الله لك ولا تكن كصاحب الحوت فاستمر في دعوتهم ولا تياس وتجنب الحسد والنظره وهي الاصابه بالعين واعلم بأن شرهم من خبثت نفسه وروحه فتمنى زوال نعمه الآخرين وسعى في ذلك ولو بنظره وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وهذا مقصد سوره القلم الدعوه إلى الاتصاف بالخلق العظيم وتجنب سفاسفه ليكون لك ذكرا عاليا في الدنيا والاخره وما هو الا ذكر للعالمين سوره الحاقه سوره الحاقه الويل لمن تعمد مخالفة امرنا فأقوالنا ووعدنا ووعيدنا حق وامرنا جد وحزم لا هزل فيه ولا تسامح ولا هواده ولا لين فلا ترى فيه الا الحسم والجزم والسرعه والصرامه وشده العقوبة فإذا طغوا حق عليهم وعيدنا الحاقة الحاقه الحاقة وما ادراك ما الحاقة قد نحسم أمرهم في يوم واحد وقد نحسمه في سبع ليال وثمانيه ايام تصديقا لوعدنا في من تعمد الخطأ وعصى انبيائنا فما هي إلا أخذة ترابيه شديده فهل ترى لهم من باقيه اما من اطاعنا فاننا نحمله وننجيه حملناكم في الجاريه هذا وعدنا الاول في الدنيا اما وعدنا الثاني العام فانه يحسم بنفخه واحدة، فتقع له واقعة وتدك الارض والجبال دكة واحدة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه ولشده ما يرى المؤمن من الاهوال والصرامه والحزم يظن انه الا ينجو فاذا اخذ كتابه بيمينه وتاقن أنه قد نجا تنهد تنهد المتعب المثقل يصائحا ها أم قرأ كتابه إني ظننت اني ملاق حسابيه اما أترف المترفين واغن الاغنياء وأعظم ملوك الأرض الفجرة إذا ما اوتي كتابه بشماله فإنه لما يراه من الجد وشده العقوبه وشده الاهوال الحاسمة فإنه يتنهد تنهد الانثى يندب حاله يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانيه فلا هزل ولا تسامح ولا هوادة ولا لين لمن كفر بالله تعالى إنما الصرامه والحسم والحزم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فسلكوه مما يصيبه باستطلاق البطن ليكون طعامه غسالة البطن ولا طعام إلا من غسلي فالدين الذي جئنا به واضح جلي تنزيل من رب العالمين فويل لمن كذب به والويل لمن تقول علينا أو تقول على رسولنا فادعى بانه شاعر او كاهن بل ولشده صرامتنا وحزمنا ان الرسول الكريم سيد البشر صلى الله عليه وسلم لا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين ولا يمنعه منا أحد فكيف بمصير من كذب بآياتنا التي هي حق اليقين هذه حقائق عن الاله العظيم لا تنازل فيها ولا تسامح فعظمه حق التعظيم فسبح باسم ربك العظيم هذا مقصد سوره الحاقه سوره المعارج سوره والانسياق خلف خاطرات النفس وهواها وطبائعها اذ يغلب عليها قصر النظر والعجله وعدم التأني والتروي وعدم تقدير الأمور على حقيقتها فاغلبها نفوس أرضية سفلية وأوضح مثال لذلك أنك تراها لا تعمل لتجنب الخطر الجلل الواقع الذي ليس له دافع ذاك اليوم الذي تفزع فيه المخلوقات العظمى وتهابه تعرج الملائكه والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه لقد طبيعه النفوس على التعلق بالعاجل وعدم الصبر على الاجل لذا تراها تسوف في الخطر الاجل البعيد ولو كان جللا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ومن طبيعتها حب الذات والإجرام وتقلب أحوالها والتنكر للقريب والجري خلف الشهوات لا سيما المحرمه منها وعند اشتداد الأحوال ترى هي تضحي بالحميم والبنين والصاحبة والاخوان والقبيلة الذين لهم فضل كبير عليه من أجل تحقيق مصلحه خاصة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم اذم ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن طبائعها الانفعال وسرعة الإدبار والتولي والجمع والمنع والشح والهلع والجزع والتقلب والاضطراب إن الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين فان ارواحهم سماويه علويه دائمه العروج الى الله تعالى كعروج الملائكه تحوم حول العرش متصله بجناب الله تعالى مستقره دائمه الوصال الذين هم على صلاتهم دائمون نفوسهم كريمة سخيه رحيمة رؤوفه تعمل للتالف والاجتماع والتراحم والتواد تؤدي للناس حقوقهم غير معجبة بنفسها مشفقة من عذاب ربها لا تأمن مكر الله تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إنها تتميز بالعفة والعفاف تحفظ الامانه وتراعي العهد ولا تتنكر لصاحب الجميل والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون انها دائمه الاستقرار تتميز بالثبات لا تتقلب ولا تنفعل شاهدة بالحق ولو كان الثمن الدنيوي باهظا وعلى حسابها والذين هم بشهاداتهم قائمون إنها تستحق الكرامه انها نفوس ثابتة مطمئنة خيرة محافظة اولئك في جنه مكرمون اين هذه النفوس من تلك النفوس العجلة الهاطعه المتقلبة المتشائمة المتفرقة التي لا توقر الكرام وتتميز بالطمع وتعيش في الأوهام مع حقارتها ان خلقناهم مما يعلمون إنها تستحق التبديل انها نفوس تفني عمرها باللعب والخوض في السفاسف وتتميز بالغفلة حتى تفاجأ بالحدث الجلل فتصاب بالهلع فتسقط وتنهار يخرجون من الاجداث صراعا كانهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فاحياكم والجري وراء هو النفس والاستجابه لخطراتها وعدم عقلها فإنه مهلك فعلى المرء أن يعقلها بدعوة التوحيد فإنها منجاه هذا مقصد سوره المعارج دعوة للعروج بالنفس عن الطبائع الأرضية السفلية لتصبح سماويه علوية سوره روح سوره روح التوحيد تتطلب العمل الدؤوب لدعوة الناس وتربية النفوس المتقلبة إنها تتطلب الجرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصح يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبد الله واتقوه وأطيعون باستخدام الترغيب والترهيب والاستمرار إني دعوت قومي ليلا ونهارا والصبر والاصرار والجهر والإسرار إن الاسلوب وطريقه الدعوه تختلف باختلاف النفوس فمنها من يصلح لها الاسرار وأخرى يصلح لها الجهر والاعلان ومنها من يصلح أن تدعى بالترغيب بالخيرات والنعيم الدنيوي يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وأخرى بالمرؤات ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا وأخرى بالنظر في الأدلة والحجج والتفكر وأخرى باستخدام العلم الحديث ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وأخرى بالتذكير بالآيات والكرائم الإلهية والله انبتكم من الأرض نباتا وأخرى من يصلح لها التذكير بالموت وأخرى بالعجائب استمر في الدعوه ولو قوبلت بالاعراض والفرار والاصرار بالاستكبار والعصيان والمكر العظيم والتواصي بالباطل ومكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرن آلهتكم استمر في الدعوه ولو ازداد ضلالهم وفجورهم وكفرهم وتكاثروا على ذلك فما عليك إلا أن تبذل السبب في الدعوه إلى الله تعالى واحتضان المؤمنين ورد الجميل لاصحابهم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وتبته إلى الله وتضرع إليه بالدعاء واكثر من الاستغفار ثم دع الامور لنا فنحن نتولاها مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نار هذا مقصد سوره نوح أن دعوة الناس إلى التوحيد تتطلب بذل الوسع والعمل الدؤوب والاستمرار وعدم السامه والتنويع في اساليب الدعوه سوره الجن, سورة الجن. سورة الجن. إذا بذلتم كل ما في وسعكم في الدعوة إلى الله تعالى سخر الله لكم ما لا يخطر على قلوبكم من الأمم والمخلوقات ليؤمنوا بدعوتكم وستجدون استجابه غير متوقعه لقد استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم من لم يخطر على قلبه ممن لم يراهم وليس من بلده ولا من جنسه وهم الجن الذين وفدوا إليه من مكان بعيد قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا بل تأصل في قلوبهم من الإيمان العميق والتوحيد والتعظيم لله تعالى والعلم النافع وتبين لهم من سفاهة الشرك وخطاء اغترارهم بالساده والرؤساء ومن معرفه المبطلين ومعرفه مداخيلهم ما لم يكن في الحسبان وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا بل وظهر فرحهم وسرورهم لما وجدوا في دعوة التوحيد اجابه شافية للأسئلة التي كانت تراودهم والظنون التي كانت تساورهم كَرؤيه مقدمات وامور عظيمه لا يعلمون تفسيرها وعظمتها وان لمسنا السماء فوجدناها مليئه حرسا شديدا وشهبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا بل وظهر منهم الادب الجم مع الله تعالى وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا فلم ينسبوا الشر إلى الله تادبا بينما نسبوا الخير إليه سبحانه وظهر منهم معرفة درجات الصلاح ومعرفة ضعفهم وكمال قوة الله تعالى ومعرفه فضل التوكل عليه وسعة الرجاء واحسان الظن بالله تعالى ومعرفه أصناف الناس من دعوة التوحيد وما كل صنف وان منا المسلمون ومننا القاسطون فمن اسلم فاولائك تحروا رشدا وام القاسطون فكهنوا لجهنم حطبا يتحقق ذلك للداعي الى دعوه التوحيد ما دام موحدا لله تعالى في شؤونه مخلصا لجلاله وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا مستمرا في دعوته ولو كان وحده ومهما تكالب عليه الاعداء ولكن عليه ان يلزم منهج التوحيد ويظهر ضعفه امام عظمه الله تعالى وان يتبرأ من حول نفسه وقوتها ويعزو الامور كلها لله تعالى مع استمراره في البلاغ قل اني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته حينئذ يكثر الله عدد أتباعه ويقوي عدته ويعلي شأنه فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا فكما حفظ الله دينه عند نزول جبريل به من السماء مصحوبا بعدد هائل من الملائكة من بين يديه ومن خلفه ورصده حتى يتمم للنبي صلى الله عليه وسلم ابلاغ دينه للعالم ليعلم ان قد بلغوا رساله ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا فكذا يحفظ الداعي الى الله تعالى ويحفظ له دينه ويحقق له اضعاف ما يرجوه هذا مقصد سوره الجن ان من اجتهد في الدعوه الى الله تعالى فان الله تعالى سيتكفل بايصالها الى امم لا تستطيع أنت الوصول إليها وسيستجيب لدعوتك ما لا يخطر على قلبك سوره المزمل إن الدعوة إلى الله تعالى وبيان الحق للمدعوين أمر ليس سهلا بل ستجد فيهم مجابهه شديده عنيفه ان سنلقي عليك قولا ثقيلا لذا فإنها تتطلب الالتصاق بجناب الله تعالى وتدريب القلب والجوارح وتربيتهما تربيه ايمانيه لتعان عليها ولتغذي قلبك فلا تقتصر على تغذيه قلوب الاخرين وتنسى قلبك فاستعن على الدعوة إلى الله بترك الراحه والانتصاب لجلاله وقيام الليل يا ايها المزمل قم الليل إلا قليلا وترتيل القران وتدبره واستخراج كنوزه الثقيله لا سيما في التهجد آخر الليل واستعن بذكر الله تعالى وبذل ما في وسعك في التواصل مع الله تعالى والانقطاع إليه والاخلاص له وان تكون جميع اعمالك في خدمة دعوة التوحيد وتبتل إليه تبتيلا واستعن بالله تعالى والتوكل عليه والصبر على اذى الكفار والحلم عنهم والهجر الجميل وتفويض امرهم الى الله تعالى والتاني بهم ومهلهم قليلا سيؤثمر ذلك في صدرك التحرر والانشراح والسعه والنعيم ما تقر به عينك وبعدها لا تعترضك مصيبه ولا غصه إلا ورايت لها حلا ومساغه وسهوله ويسرا وسعاده ولا تضطرب بك الأمور ولا ترجف بك الأحوال، ولا تهولك الأهوال، ولا يتشتت شملك بل تجد امورك منضبطه متماسكه وقلبك امنا مطمئنا بعكس ما سيلقاه الكفار من القيود والأنكال والضيق والجحيم وتعسير الأمور والغصة فيها إن لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه والرجفه والاضطراب امورهم وعدم انضباطها وعدم تماسكها وتناثرها تناثر الكثيب المهيل كما سيكابدون تلك الأهوال يوم القيامة حين تتحول الجبال الثقيلة إلى كثيب مهيل استجابة لحقائق القرآن الثقيلة إنها أثقل من الجبال الراسيه يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فاستمر في القيام بدعوة التوحيد والتقرب إلى الله تعالى فستكون أنت موضع الثقه وستكون انت الشاهد الذي تقبل شهادته عند الله إنا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم وكذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الشهود الثقات عند الله تعالى فان لهم وزنا ثقيلا لثقل ما يحملونه من القرآن بينما اعداؤك لا وزن لهم عند الله تعالى وسيهلكهم الله تعالى وسيأخذهم أخذا ثقيلا شديد الردي العاقبة فاخذناه أخذا وبيلا وسيرفع الله عنكم في الدنيا والآخرة الهموم والأحزان لا سيما هموم الاخره التي يشيب لها الولدان وتنفطر فيها السماوات ما دامت قلوبكم منفطره لعظمه الله تعالى كما انفطرت لعظمته السماء بعكس عدوكم إن الله تعالى يعلم سعيكم في التقرب إليه ولا يخفى عليه بذلكم ابتغاء وجهه إن ربك يعلم أنك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك فسييسر لكم كل عسير ويرفع عنكم كل ثقيل وسيتجاوز عما لا تقدرون عليه من الاعمال والطاعات وسيرفع عنكم الحرج والمشقه فيها لا سيما حين المرض والسفر والجهاد وفي غيرها من المشاق فاحرصوا على نشر دعوه التوحيد بما تيسر لكم من الأسباب واوجدوا لكم مجموعة ايمانيه تتذاكرون فيما بينكم وتتواصلون فيها على قيام الليل وقراءه القرآن والجهاد واستعينوا بالصلاه والزكاه والصدقات المستحبة فإنها برهان وبجميع انواع الخير لتتيسر لكم الأمور ويبارك لكم في دعوتكم إلى الله تعالى وتتحقق مقاصدكم وتتضاعف لكم ثمرات اعمالكم ثم جللوها بالاستغفار عن تقصيركم وعما لا تقدرون عليه ليتكفل الله لكم بستر القبيح واظهار الجميل وتتغشاكم الرحمه الإلهية واستغفر الله إن الله غفور رحيم هذا مقصد سوره المزمل استعن بعمارة قلبك حال انطلاقك في الدعوة إلى الله تعالى سوره المدثر سوره المدثر يا عبد الله ايها الداعي إلى الله تعالى أيها المتدثر بالنعام الكثيرة العظيمه المتاصيله فيك ولك احذر العجب بالنفس إنما مدبك طاعة سيدك ومولاك والعمل لتحقيق كمال الذل والعبودية له ودعوة الناس إليه فالكمال لله وحده والكبرياء له وحده فعظمه وكبره وطهر قلبك لله تعالى طهره من الآفات والعجب ومن رؤية النفس طهر نفسك له ظاهرا وباطنا وثيابك فطهر والروج زفاهجر فإياك وشعور بالكمال وعدم التقصير وإياك وأن تعجب بكثره عملك فترى نفسك أنك أرفع من أن تصاب بالمصائب فتتبرم مما تلاقيه ولا تمنن تستكثر ولي ربك فاصبر فميزان العبد ليس بالكثرة إن الميزان عند الله تعالى ليس بكثرة المميزات التي ينفرد بها الشخص عن الناس فيكون وحيدا بينهم متميزا ذرني ومن خلقت وحيده ولا بكثره المال ولا بكثرة الأبناء ولا بالسيادة في القوم وكثره الاتباع فما أولئك إلا مدعاه للادبار والاستكبار ثم أدبر واستكبر فقد تجتمع كل هذه الكثرة في شخص واحد ومع ذلك لا وزن له عند الله تعالى ويصار به إلى سقر ساصليه سقر فالميزان الالهي وقدر العبد عند الله تعالى ليس بالكثرة والكم إنما بما يحمل قلبه من عبودية لله تعالى وتقواه اليس جهنم مملوءه بمئات الملايين من الجن والانسم كم عدد القائمين على هذه الكثره الكثره من حصب جهنم فقط 19 ولكن من هؤلاء القائمون عليها إنهم ملائكة مقربون لا يعصون الله ما أمرهم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكه فالميزان عند الله ليس بالكم وما جعلنا عدتهم إلا فتنه ألا ترى هذا القمر الواحد اليس إذا طلع اضاء بنوره الليل البهيم الذي يغطي هذه الارض الكبيره التي هي أكبر حجما من القمر ألا ترى هذه الشمس الواحده البعيده كل البعد عن الأرض؟ اليس بشروقها يدبر الليل وتسفر بنورها عن كل شيء في الأرض والذي يبلغ عدده الملايين المضاعفة فقدر الشيء عندنا ليس بالكثره وإنما بما يتضمنه فكذا هذه النذاره والرساله الإلهية لما تحتويه من نفائس ونور فإنها تشرق الأرض وتسفرها وتقضي على الظلام المسيطر عليها وبها تحيي قلوب الملايين لما تضمنه من الدعوة إلى تعظيم الله تعالى وتقواه وعبوديته وحده كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح اذا أسفر إنها لا احدى الكبر نذيرا للبشر إن من استجاب لهذه الرساله وفاز بالتقوى وقوه الإيمان هو المدلل فلا نرهنه بما كسب ولو كان في الدنيا أشعث أغبر فقيرا ذا طمرين لا سيادة له ولا اتباع تسد في وجهه الابواب ولا يجد من يشفع له ولا تقبل شفاعته بل سيكون عن يمين الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين عكس ذاك المجرم المترف المتميز في قومه السيد كثير المال والولد والاتباع الذي خلا قلبه من توحيد الله تعالى المتكبر الذي ابى ان يحني راسه لله تعالى فابى أن يصلي ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قاس القلب الذي لا يلين قلبه لذكر الله تعالى ولا للمساكين ويتقذر منهم ولا يرضى إلا بمجالسه الكبراء واصحاب الله وقد تكالب حوله المحبون فحاله عندنا كالحمار فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كانهم حمر لا تنفعه يوم اذين الكثره من الشافعين إنما الذي ينفعه التقوى ونوع العمل الذي عمله من صلاه مع المصلين واطعام مسكين وعدم الخوض في الباطل والتصديق بيوم الدين فالميزان عند الله تعالى ليس بالكثرة ولا بالكم وإنما بما يتضمنه الا ترى جموع الحمر الوحشية الكثيرة كيف تفر من أسد واحد قوي القلب كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره بعد هذا أظن كل من جمعنا له ظاهر الدنيا أنه بلغ عندنا مبلغا وأصبح اهلا لان يكرمه برساله بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره انما نكرم من امتلأ قلبه بتقوى الله تعالى والخوف منه فقوي ايمانه ولازمه الشعور بالتقصير فداوم على طلب المغفره ونكرم بالهداية من سعى باحثا عن الحق وعم من يذكره به كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره فالميزان عند الله تعالى ليس بكثره المميزات ولا بكثرة العدد ولا بكثره العمل ولا بكبر الحجم ولا الكم فلا تعجب بذلك انما الميزان هو تقوى الله تعالى الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة هذا مقصد سوره المدثر فعليك دوما بلوم النفس ومحاسبتها سوره القيامه سوره القيامه ايها المؤمن اكثر من لوم نفسك ومحاسبتها ولا أقسم بالنفس اللوامه وحذر الأسباب التي تمنعك من لومها ان من الأسباب المانعه من لوم النفس ومحاسبتها عدم الايمان باليوم الذي فيه يبعث الناس وفيه يحاسبون على جرائمهم وخطاياهم اي يحسب الانسان الا نجمع عظامه فمن أمن العقوبه أساء الأدب ومن أمن العقوبة والحساب لم يلم نفسه فيزداد فجورا بل يريد الإنسان ليفجر امامه ومنها غلبة الهوى وحب الفجور ومنها استبطاء حلول يوم القيامة وإن امن به فمن استبطا شيئا سوف فيه يسأل أيان يوم القيامة؟ ومن الاسباب المانعه من محاسبه النفس ولومها اعذار النفس والبحث لها عن ما والتحجج لها ولو القى معاذيره أو عدم الإنصاف في محاسبتها وعدم الحزم معها والا وحاسبها بل الانسان على نفسه بصيرة فالإنسان ليس بصيرا على نفسه البصر الذي هو بقوة الذكور وإنما بصره على نفسه فيه ضعف بصر بقوة الاناث بصيرة فتراه يغض الطرف عن أخطاء نفسه ومن الأسباب المانعة من لوم النفس العجلة التي هي من غرائزه فتراه يؤثر العاجل على الاجل كلا بل تحبون العاجله وتذرون الآخرة وإن كانت الثمره العاجله قليلة النفع وعاقبتها الخسران إلا أنه يغيب فيها عن لوم نفسه وعما ينتظره في الاجل فيسوف فيها ويؤثر العاجل إن ثواب لوم النفس ومحاسبتها عظيم وجوه يومئذ الناضره الى ربها ناظره وعقوبه عدم لومها أليمة شديده عظيمه ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره ويصاحبها خوف دائم واكتئاب إن لوم النفس متحقق للإنسان ولا بد فاذا لم يلم نفسه في الدنيا فانه سيلومها ويتحسر غايه الحسره عند الاحتضار وقيل من راق وسالومها في الحياة البرزخيه بعدها يقبر والتفت الساق بالساق ويلومها إذا بعث يوم القيامة لا سيما عند الحساب إلى ربك يوم المساق فيتحسر في المراحل الثلاث على ايثاره العاجل على الاجل وعلى تسويفه في فعل الخيرات وتمطيه في ترك المنكرات فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى إنها دعوه لمراجعه النفس ومحاسبتها ولومها فليتفكر الإنسان هل يظن أنه يجرم ويظلم فيترك بلا حساب ايحسب أنه يمارس الشهوات المحرمه كالزنا وغيره ويلقي نطفته في موضع محرم ولا يحاسب ايحسب الانسان ان يترك سدى اظن انه خلق عبثا بلا هدف ولا مقصد ولا حساب ألم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسواه فلا يستبعد الإنسان أن يبعث بعد موته ويحاسب تأين من كان قادرا على خلقه من نطفه ثم علقه ثم جعله إنسانا سويا قادر على أن يحييه بعد موته لمحاسبته أليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى فليستعد الإنسان لذلك اليوم بلوم نفسه ومحاسبتها وهذا مقصد سوره القيامه فالزم الإخلاص في محاسبتها ولومها قبل كل عمل وبعده